قل أرأيت ما تدعون من دون الله أروني ماذا داخله من الأرض أم لهم شكل في السماوات أم بكتاب من قبل هذا أو من علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترعوا قل إن افتريتوا فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى بي شهيدا بيني وبينكم وهو العفور الرحيم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 خَوَّسَ الَّذِي أَنَسَانَهُ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي قال ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعنون والذي قال لوالديه أفلكما أتعدانه أن أخرج وقد خلت الحرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا ساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبرهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولوفيهم أعمالا وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ إِذْ ظَهَرَتْ لَهُمْ قُبَائِبُهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ بِهَا لَيَعْذَبَنَّهُمُ عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرَافَاعِلَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَالَ خَاتِمَ النُّذُرِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عظيم.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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَرْضًا مُسْتَقْبِلَهُ يَقُولُونَ هَذَا عَارِمٌ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فأصبحوا لا يرى إلا مساكن كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده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 وَمَن لا يُجِب دَاعِي الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ ل_h مِنْ دُونِهِ أُولِياءٌ هُنَاكَ فِي ظَنَالٍ مُبِينٍ أَو لَم يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ رَمِيَ عِبْدَلْهِ النَّبِيَّ قَادِرٌ عَلَى أَن يُحِيَ الْمَوْتَى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يرغوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فنوف العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أورو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم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 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَصْحَتُمُ فَشُدُّ الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنْ بعد بَعْدُ إِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَظْلَعَ الْحَرْبَ أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم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 وَلَمْ يَرْكَبُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً وَتَمٍّ مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زين لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ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 ولهم فيها من كل الثمار وما فرَّت من ربيم كمن هو خالد في النار وسخُمًا حميمًا وسخُمًا حميمًا فقطَّع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذي نوّت علم ماذا قال آنفَ أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآساهم تقواهم فهل ينظرون إلا ساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إلا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة رأينا أنزلنا السورة محكمة وذكر فيها الختان رأيت الذين في قلوبهم رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا المعشي عليهم من الموت فأولئك لهم طاعة وقول ما عرف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم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 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم ولود الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم طاروا للذين كرهوا ما نزل الله سمطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرموا رضوانهم فأحبطوا أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله وضانهم ولو نشاء لا ريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم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 إنما الحياة في الدنيا لعم وله وإن تؤمنوا وتستخوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْقَى وَمَنْ يَبْقَى فَإِنَّمَا يَبْقَى لَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ وَارِيٌ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدت لهم جهنم وساءت مصيرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كَمَا بَعَثْنَاكَ الله إِلَى النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَرَى الْكَافِرِينَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ فَمَنْ كَتَفَ إِنَّمَا يَنْقُذُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُوفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُجْعَلِهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُونُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَرَابِ شَأْلَتْنَا أَمْوَالٌ وَأَهْلٌ فَالسَّوْفِ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَةٍ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا وإله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء وكان الله رفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانبا لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسنوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا